ربه فِيهِ أفرأيتم اللات اللَّاتَ ومنات الثالثة الأخرى الْأُخْرَى الذكر وله وَلَهُ تلك إذا إِذًا قِسْمَةٌ ضيزى. إن هي إلا أسماء أَسْمَاءٌ ايت لها اتوا اباؤكم ما انزل <سؤال> الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى أَمْلِلِ الْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ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 تَتَسْمِيَةُ الْأَنْفَ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا كرينا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ظل عن سبيله وهو أعلم بما اهتدى وَاللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجْزِي الظَّالِمِينَ مَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا مَا حَلَّلَ اللَّهُ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 وَاَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أُطْعِمَكَ وَأَسْقَاكَ وَأَنَّهُ هو ما توى أحياء، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه نشأت الأخرون، وأنه هو أغني وأقنا، وأنه هو رب الشعراء.